إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ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 إن هذا القرآن يهدي الَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتد فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعْدِدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً وَإِذَا أَرَدْنَا ك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون منذ بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محفورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إذ تكونوا صالحين إذ تكونوا صالحين فإنه كان للأوابد غفورا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 فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصقها كل البسط ولا تبصقها كل إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 122-ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 123-وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا 124-وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا 124. لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 125. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 126. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها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 وقالوا أَإِذا كُنَّ عِظامًا وَرَفَاتًا أَإِنَّ لَمَبْعُوثٌ خَلْقًا جَدِيدًا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 قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 كذب بها الأولون، وآتينا ثموداً قت مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك.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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِذِلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَوْمَتْ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّدُرِيَّتَهُ إلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام وَالسَّفْزِ الزَّمَنِ سَقَطَتْ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلِهِمْ وَأَجْلِ بَعْلِهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً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 فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَحَسِبْتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ آمَنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ دَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيضرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 ولا تجد لسنتنا تحويلا اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرانا الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجْهًا لِّلدُّنْيَا سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه. وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 نفجيراً <تصفيق>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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئدا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَظَنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمِنوا به أو لا تؤمنون ان الذين اوتوا العلم من قبلهم اذا اتي عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفوعلا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا